لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروت الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المتاب اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة فلك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك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 تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنة والفوز بالجنه والنجاه من النار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 وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته, وارزقنا تلاوته وارزقنا تلاوته وارزقنا تلاوته آماء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أصلح لنا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 واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اتنا الحكمه التي من اوتينا فقد اوتي خيرا كثيرا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة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 وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وامكر لنا ولا تمكر بنا واغفر لنا واغفر لنا, وأغفر لنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسلتنا واسلوا السخيمة قلوبنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعل واجعل واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حقا الا عليته ولا باطلا الا ازهقته ولا مريض من المسلمين إلا ولا مريض من المسلمين ولا مريض من المسلمين الا شفيته ولا عقيما من المسلمين إلا ذريعة صالحة وذبحة اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك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 وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم قرب اليه البطانه الصالحه الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانه السوء والشر والفساد انك على كل شيء قدير اللهم من ارادنا واراد بلادنا ومقدساتنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه اللهم اشغله في نفسه اللهم اشغله في نفسه ورد كيده في نحره ورد كيده في نحره ورد كيده في اللهم احفظنا واحفظ امننا ومقدساتنا من شر الاشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم احرسنا بعينك التي لا تناب اللهم عليك باليا قوي يا عزيز اللهم عليك باليا قوي يا عزيز انك على كل شيء قدير اللهم كل اخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اطعم جائعهم اللهم امن خائفهم اللهم امن خائفهم اللهم داو مرضاهم اللهم داو مرضاهم اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كل إخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم احفظهم بحفظك اللهم تولهم برعايك اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدوك وعدوين من الحوثيين اللهم عليك بالرافضة المعتدية اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك الهنا طال ليل الظالمين واشتد عداء المعتدين على مقدساتنا وعلى دماء المسلمين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك انك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صاروا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم يا حي يا قيوم يمن كتابنا, يمن كتابنا ويسر حسابنا إلهنا, الهنا وخالقنا ومولانا ما عبدناك حق عبادتك إلهنا ها نحن في غتام شهر رمضان ما عبدناك حق ما عبدناك حق عبادتك اللهم عاملنا بعفوك اللهم عاملنا بعفوك ذنوبنا إليك صاعدة ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازله ورحمتك منا نازله يا فرجنا إذا أغلقت, اذا أغلقت الابواب ويا رجاءنا اذا أغلقت الابواب ويا رجاءنا اذا انقطعت الاسباب انت ملاذنا اذا انقطع بل جاءنا إذا ضاقت الحيل ومفزعنا إذا قطعت السبل يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو بمن رجاه كريم يا من لا يرجى إلا فضانه يا من لا يسأل إلا اس انا الاغوا يا من وسعت رحمته كل شيء يا من سبقت رحمته غضابه الهنا ما اضيق الطريق على من لم تكن دليلا ما اضيق الطريق على من لم تكن دليلا وما اوحش البلاد على من لم تكن ناس الى هنا هنا حاجتنا اليك شديد حاجتنا هنا حاجتنا اليك شديد وايدينا الى جودك ممدود وضمائرنا على توحيدك معقوده يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا من هو مطلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويستر العيوب اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك وانعدكم من نيرانك واجعل مآلنا الى جناتك واجعل مآلنا الى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى